بسم الله صلّى والسلام وسُلّم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه خلاص في شرح الأصول من علم الأصول لشيخ العلاة محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى ورحمه وصلنا نعم إلى المقصور عن أخبار مقصور مدام ما تواصل المقطوع والموقوف والمقطوع خلينا المقطوع والموقوف شنو ناخذ من على قاعدة ثنا فين؟ وال... خلاص معروف المفروع. ما نضيفه الى من ده هل اكثر <تصفيق> طبعاً هذا أقلنا في المصطلح هو أن المتواثر مع رواه جمع الوثير الذي تحيب معاذ التواثور عن كذب وان يكون أن يكون مسردون في ذلك الحين. يعني هذا التواثور إما يكون باللفظ، وإما يكون بالمعلس وهو من أعلى ما يكون ثبوتاً ومن جهة العمل كذلك. والمتواكب في السنة قليل إذا ما قرن بأحاديث الأحاد وأما الأحاد الحديث الفرق الحديث حديث الأحاد هو ما لم يتوفر فيه شرط التواطر عرف صحيح إذا ما لقى شروط التواطر بدل احاديث الأحاديث هذا هو تعريف الأحاد اللي قصر عن شروط التواطر وهو على أقسام إما فرض وإما عزيز وإما مشروط فرض أو غريب وعزيز ومشروط على ذلك القول هو مبحث الاصوليون المبحث الأصوليون هنا لأن يحصلون بالخبر عشان من جهه من جهة العمل من جهة العمل ومن جهه الثبوت كمصدر المصادر الاستدلال لكن مبحث بالمحدثين ليكون في اعتبارات أو تضاف إليه اعتبارات أخرى. طيب. طبعاً في الأحاد يكون بقى تقسيم الحسن ضعيف والصحيح والح، لكن المتوافر هل ممكن نقول ضعيف وحسن المتوافر؟ إلا إذا تواطر عرفا أو تواطر على رشنة الناس وليس نصا سابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول طواتر نقله باعتبار النقل لكن لم يصلح عن النبي أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواتف فإنه لا يجزي عليه هذا التقصير بل هو صحيح بل من أعلى أنواعي لكن مسوى الأعحاب مسوى المتواتف هذا اللي يخضع بقى اللي للنقل الحديثي هل هو ضعيص صحيح هل هو حسب إلى أخير الشيخ بقي يتكلم عن صوت الصحه ان يكون عدل، ضابط تام الضبط ينقله يعني العدل الضابط تام الضبط ام مثله من الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله خمسه شهور حتى يكون الحديث صحيحا حتى يكون حديث صحيحا عداله ضبط اتصال و لا يتعلق ب السنه وخلو من الشدود والعله وهذا يكون في ازمتني ويكون في السنه العظيمه الحكم طبعا ما خط ضبط الراوي فيه طيب قالوا كل هذه الأرسام حجة من الصور الضعيف وليس بالحجة لكن لا بأس لديك شوية ونحقها وذي مسألة بربا كمان القض مسألة الضعيف هل يحتاج بها ولا يحتاج وإن هذه المسألة تنبني على تخور أولي لهذا هذا الباب ألعوها ومحارفها للتقديم عند الأواهل تقديم الحديث عند الأواهل وتقسيم الحديث عند المتاخرين لينضبط لك فهم القاعده وهي جواز الاحتجاج الحديث الضعيف في ضوابط الاحاديث لانك اذا ضبطت هذه القاعده تصورت فالاوائل تقسيم الحديث عندهم الى صحيح وإلى ضعيف او الى مقبول والى مرضو فالمقبول الذي يشمل أنواع القبول جميعا والمربوض ما تخلق ما تخلق فمن المقبول عند الأوائل الحديث الضعيف الذي وردت له طرق يتقوى بها بأن لا يكون ضعفه شديدا هذا مقبول لوحاة الغير يعني هذا مقبول فالمقبول يدخل فيه الضعيف الضعيف الذي ورد طرق لتقوى به فلما يقوله بأنه مثل الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط أن يكون ضعفه شديدا معناه أنه هو الضعيف الذي ورد طرق يعني الحسن بقى عند المتأخرين لما أكتمه تقسيم ثلاثة صحيح وحسن وضعيف وكأنه بهذا الملحق يتبين لنا أن الأوائل والموتأخيرين متفقون على أن الحديث الضعيف الذي لا تصل هو لا يعمل به في فضائل الأعمال خبالك لا يعمل به في فضائل الأعمال والجميع متفق على أن الذي يعمل به في فضائل الأعمال هو الضعيف الذي ورده له صدر وك bels لو تصلوا به teve vyهت يبقى الضعيف الشديد ضعف الشديد عند الأولى لا يعمل به اللي هو خارج المقبوخة وعند المتأثيرين أيضاً اللي يعمل به اللي هو بيسموه الضعيف الشديد ويعمل فقط بالحسن والإيه وطفش لأن الذين قالوا بجوانده العمل الحسن الضعيف فضع العماء وضعوا له شروطان منها هذا الشرط منها هذا الشرط اللي يكون ضعفه شديد قال وكل هذه الأخطاء الحجة للخلص فبنجع بالصيغة الاداء قال الحديث تحمل وأداء فالتحمل أهض الحديث عن الغيب والأداء إبلاقه للأداء صيغ حدثني أخبرني أخبرني إجازة المعانع عن المؤمن كلاهي عن أعلمها طبعا الصيغة إذا جمعت بينها التحديث والسماع والرؤية هذا أعلى سمعت ودنائي أسفرت عيناي في البلد حين تكلم إلى النبي صلى الله عليه من أعلى ما يكون في الصير حدثني قال لمن قرأ عليه الشيخ أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ أخبرني إجازة أو لي لمن روض الإجازة دون القراءه والإيجادة ادنون التلميذة اليوري عن عنه مرواه وإن لم يكن بطريق القراءة يعني لو باتتتابة خلاص مش تجدون أجاسك وكذا لو ادنوا ورقة وقعها خاصة وطبعا بإيجادة دائما تكون عامة أو تخاصة يعني ممكن واحد جزء أهل العصر بالرواية أو يدي الواحد في إيجادة خاصة يدي واحد يدي الواحد في إيجادة خاصة في عامة في عامة المروض في خاص ولا معانا وهي رواية الحديث الرابطي عنه وحكموها الاتصال فلان عن فلان الاصل فلان الاتصال الا اذا كان الراوي روي ايه مدنسا معروفا بالتدليف فلا يحكم في الاتصال الا ان يشرح بالتحديث اذا صرح بالتحديث قبيل يوم لانه المدنس هذا اصلا انتقا لكن ثبت الاتصال بالنقض والبحث وراه مع كون الثقة العلماء ما تبغوش لكن المبلد في بعض المرويات في هذا النوع تدليل أي مثال النوع فقال لك حتى ولو كان ثقة تتبعوا بقى اوعد فيه اول ما يقول لك عن قوة يا جماعة الثقة مش محتاج والأفضل المنسلمين براءة وكذا بيقول البرااءة دي كلام براءة لما يجيج بقى في آآ يعني حكم عليه جناه او صلاحا او فق او كلام من ده او من حكمه كلام ده إنما انما النبي حديث النبي لا لان احنا عندنا الان القضي ان انا اتيقن النبي زمان قال هذا السلام وابحث واصل حتى اتاكد وثبت ان هذا الراوي له انواع من التدليس او عنده تدليس بيسقط هذا الراوي يقسم رجل الصالح وثقه وكل حاجه وخذ بالك بس والله طلب العلو السمن مثلا افقط يعني رجل ضعيف والحديث ثابت عنه ده نقول لا وقف لغير ما يثبت عندنا تصريحه بالسماء، فعن ليست صريحه في السنه وانت بقى. هذا هو المصحف الحديث ورواتي انواعا كثيره في علم المصطلح وفيما شاء الله اليه كفايه ان شاء الله طيب هات الاجل نعم هات إيه ما هات لا ما ما هو في غيره؟ الحديث لا طرق التقوى بها يعمل به في ما هات في غيره في الاجل في في, في في الثبوت. ما هات ثبوته أعلى وإحنا ما إن فرق. بنقول إن فرق بين إحنا بنقوله إن فضائل الأعمال مش فارق، إيش إحنا بنقوله؟ بنقول فضائل الاعمال مش فارق بينه وبين غيره، ولا بنصح، فضائل فضائل من الدين، فضائل من الدين، فإحنا بابن صح بالناس إنه فضائل ما, ما حد ضعيف، قصدهم لما قالوا هذا كذا. دعينا خلوك أن الجنة عدودة من العزم والصلاح الاستثاث الثلاث يوميا دعنا عزيزة المطاربة حيثاً بعد من شرقين فقال لتقوضي الاستثاث وضوط بيادة ولو يضعك من سبل العقل والعقل فلا لوحسان ولا استخدامهم وقال في قولنا هاتي منك إجماع بيه منها تلا بأس الارض قوله الإجماع يعدى الحاكم والأس يعني نعم على الحاكم ويخلط على الاقتصاد يقارب أجمع حاكمه على أي حاجة على أو استفقوا على الحاكم قارب قارب الحاكم فأجمعي من رقم وشوكها لا بفعل حدوثي بقصرهم واسمعوا لا يعني هذا من عليه السلام عظم قالوا خلصوا اجمع امركم مشوى ثم لاكن يكن امركم بينكم هم يعني ثم اقضوا اليدي تقولي تقول تعالوا يا رحيم ولا تنزرون ولا تؤخروني يلا ادرين تنرحب اعملوا وزيعوا في الناس كلها تعالوا نعم اتداف مجناني بهذه أولمة لكن مجيبه الله مريضاً على خط مشاريعه فقال بالطولة الثلاث وذوله ينزل ولو من واحد فلا يحقق معه واحد واحد مع في الناح نحن نقول اتداف مجناني بالعجلة فيضع حطر في ولو من واحده فإنه لا مشناح ولا خلاة إذا كان واحده معروفاً في العلم والكفر فإنه الثلاثة هو واحدة وقت وقولاً ولو كلاباً ابن جزيلاً بينما الله فأذن يجب أن تشكير معروف يبقى أن والاثنين لا يطلقان الناحة وأنا أمنا لو اجتمع الترورات والترورين ولو كان من أفضل إحبارنا فان يجناع العقل ولكن مولاً كلاباً عقل الموحى المعلم فأنا بعضنا الترور إذا وجدنا من أفضل ولو فمعهم فلا الناحة ولكن أعطى أنه يحسرون بعض الفضل في طارق في بعض الثقالات وطوائد وطوائد وطوائد وطوائد أن لا يحسرون نعم إن جمهة تثبيون في إزمانعيها ولو بعض الثقالات وطوائد وطوائد هذه وطوائد وده طبعا رجع إلى, إلي هؤلاء بكده إن أصرا هو عنده خلاف مع, آآ آآ مع, آآ مع الأمة في مقضر استجلال نفسه القياس هو ولا يقول به ممكن هو الآن يخرم الإجماع بسلام هذا غير مبني على أصول آل السنة وعلى أصول الأمة المعتبر في هذا يبقى كيف نعتبر خلافه؟ يبقى مش شبه فيه إجماع خارج فقال لك آه اشمعنا ابن حاذب اشمعنا الضالر لأن أصولهم في أسباب القياس وعدمه على خلاف الأصول أهل السنة والجماعة وكم بقى من الأحكام اللي ممكن تكون معترك يعني بيننا وبين الظاهرية بسبب إبطالهم من القياس ونقويلنا بالقياس ده جل الأحكام عشان كده آه آه لما العلماء قال أن الأي أتظر به خلاف الظاهرية وأنه يخدم الإجماع فبنوا على هذا البنوا على هذا لا أقول مثلا قول الشفيع أو قول مالك او قول حنيفة أو قول أحمد أو قول السوفيانين أو قول كده لأن دول على طريقة العلم على القرن ولو فإذن عرق الضوارة جميلة مستعدة ولكن هذا الأمر الرئيس والطوار والأخوار الضواردية يستيقظون في الناع لأن لا شك ان هذا من فقيح وإذ كان عندهم خطا كثير لا يجعل لا يجعله ورد أخوين مطلقا فلو أخوار مخصيحة وردت من الضوار المسور والطوارد فيها والطول والمقارد أهل أصوال المعترد والنعود إلى الطالب قول قبلي الذي يدفع جامل إذناء دم عن مقارد رجل ورد مباشر يأخذ جامل ولو أمامه أجد إلاهل ولو من يؤشره وطنون من يؤشره قبلي كان فانه لأن القول المجرير في هذا القول لا يعتبر خلال الواحد. او بخلاف الاثنين وينقل اجماعه وذا امر اخوان ينبغي ان يلحظ صالب العلم في نقل الاجماع لابد ان تنظر الى مذهب الناقل لابد ان تنظر الى مذهب الناقل من جهة التساهل والتشبث من جهة الاعتداد بمخالفة الواحد أو عدم الاعتداد بيت لأنه قد ينقل الإجماع وهو على مذهب الخاص يخالف بذلك الجمهور وانت تنقل عنه من الإجماع فلا بد في الإجماعات عموما من أو من الإجماعات من أنت عارفة الإجماع من أن تعرف مذهب الناقل لهذا الإجماع نعم وقوله قوله و قادر قوله الناس الحوامل والمخلطون فلا يحتاجه الوصف ولا خالي احتاجه الوصف ولا خلافهم أن العوامل مواصف أنه لا يحتاجه ولا خلافهم لأن العوامل يجد حيثاً طبعاً على شريك زي العادة والتقاليد وكان والخالف الشهر ما يعتدش بإجمعه من الأمة هو إن وجدنا آباءنا على أمه فهذا لا يعتد أو مثل القانون يجعل بين الناس على ثلاث الشريعة والناس تعملوا به قانون والناس عملوا به جميعا يعني هذا المثل الآن نقول إن الأمة مجمعة على تعطيل لا نرغب سؤال فلقال طالب أجمع رمضا على سبب فقال الأخ 3 واحد بمكان ثمانين وطالب في هذا وطالب بمكان ناعي الأحياني تريدون أن يكونوا موارد الاجتماع الجواري الخاصة لا يعرف قدره ولا يعرف ثمنه أو ثمنه أو ثمنه أو او هوام او أو ثمنه أو ثمنه أو ثمنه أو ثمنه أو ثمنه أو ان أو ثمنه مفهوم ويطالب ايضا طلب لا حول اثناء ولا اسباع لان الموقف ده نلزم في المقدمه فان اوقات يكون ولا اهتم واذا ذكرت العذره هو وقت الضر وهذا على ان المقتدى ليس اولا ليس ولو حافظ نساء تبع للشريعه يسأل احد يسأل, لحظ. يسأل, لحظ. يسأل لحظ. هذا ليس عالماً إنما العالم الذي يعرف الحق بجليل العالم هو الذي يعرف الحق ولكن يجب من الحق عن ذلك طريق الانسان لأن عالم من علماء المسلمين والجارب يجب هذا يتبع إلى طبعا هذا المقلب إذا قلت على اعتبار من الأوسق والأورا وما عنده ما عنده ضرائع بالبحث لذلة الشرعية وكذا فبيسأل عالم فبيعمل فلا شك أن هذا الذي يسأل عالم ويعمل بقول هنا أو كذا انه, أنه من هذا الباب بيعمل بفتوى عالم والعلماء قالوا فتوى العالمين يعني للعامي كالنطق للوزبة المجدد هذا المقلد الذي ما بحث المسألة ولا كذا ولا مقالدة فيها شيخه آه عالم لكن وصل إلى التعصب بمعنى إن هو شيخ مثلا أو كذا ثم ظهر بعد ذلك أن الحق خلاف ما قال شيخه فلو بقي على تقليد بقى مذنوم من العالم لكن يبقى ان هو ينطق إلى قول الآب. طبعا كا علم الجماهير ولا بعض العلم ما يرى حاجة اسمها عم ولا مقلد يعمل كذا بقول آب ولازم يعرف الدليل. وهذا القول اللي تصرّه الأوصياء عارف رحمة الله تعالى في رسالة تيسير الاجتهاد فقال بأنه لازم كل واحد يقر في الدليل تسأل انت تتسأل انت عامل تتسأل انت عن دليل ويبقى تعبودك بالدليل طبعا انا مش عارف يعني دلوقتي مثلا رجل في لحظة يسألني بيقول لي انا طلع على القطنة مثلا بتاعت زكاة ولا فأقول لا ما تطلعش طبعا عند امحة طلع به طلع نص العرش هل انه العامل بقى يقول لي القطنة فوش كذا بدليل كيت وكيت وكيت وقد خلف في ذلك أبو حريفة فقال كذا بالك واستدل بكذا وهذا الدليل فيه كيت وكيت وكيت, وكيت, وكيت ولا لا ترى لا لا لكن استرعاني ولا كيت حتى الآية فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول بنابي الآية في سؤالي آل كتابي روسوا عن عن بعضهم وعلماءهم عن هذا الرسول هل موجود في الكتاب في الكنتوبين ولا لا وما الزمن من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وليس في عمومه إن العام يقول يسأل من تحت قاعده فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولكن طبعا هذا القول يخالف الجماهي فلا يزال العلماء يقسمون الناس إلى مشاهد والى طالب علم ينظر والى عام مقلد ولا يوجبون عليه شيئا زائدا عن هذا قل استفل عالم وقلده وقلده نعم فاسالوا اهل التاكيد ان كل منكم لا تعلمون فهذا القلب الذي ليس عنده ايات من اجتهاد يستطيع فيها ان يستقر الاحكام من اجلتها من اجله ماذا يعلمون وهذا القول الذي يشق اليه هو من لا في عدم طيبا والمقلد كآكل من شيء شكل الاسلام قال المقلد لا يرجع الى التقليد الا عند الضروره كآكل الميت اما من استطاع أو أما من كان مجتهبا فإنه يعمل بمظاهرة له من النص لانه ليس قول غيره باولى من قوله طالما عنده ألاته اجتهاده طالما عنده كذا أو كذا لكن المجتهب إذا سلع المسارف فضاق اجتهاده عن معرفة الحق فيها أو الصواب فيها فلا ان أن يأخذ غيره من المجتهب يبقى الناس أكثر مستحيل وهذا لا يجوز له أن يقلل. لا يجوز له أن يقلل لأنه قول قولة غيره. هو عنده نفس الألة كده عنده غيره. قال العلماء إلا إذا ضاق الوقت إذا سُئل في مسألة وضاق الوقت عن معرفة صواب فيها ويعرف قولة لغيره يقبله. إذا ضاق الوقت. اثنين. مقلد وهذا المقلد على قدوه مقلد تقليدا خاصا ان هو يتبع مذهبا معينا انا ملك انا حنفي انا شافعي انا حنبلي اخذ المذهب بكل مثيل ما اطلعش بره عنه اللي فيه اخ وهذا لا ينبغي أن يكون عليه مثل أن يتبع مذهبا معينا أو قولا معينا لا يخرج عنه ولو ظهر له الحق ولكن اقصد حمزه ما اعرفش طب اسمي انا عامل دليل لا لا ما انا يعني انا مش عارف الدليل ولا ايه يعني إمامي يعني مش عارف الدليل لا أنا على هذا نقول لا غلط إمامك إيه وممكن ما يكونش عارف الدليل امامك يكون عارف الدليل اه ولكن كان آه صحيحا عندك لكن الدليل ضعيف لكن كنفع عند إمامك إمامك, ع... إمامك عارف الدليل آه بس دليل مجمل وخدف الثالة بيلي في مقيد لذلك قد لا يصل إلى إمامك بها هذا التحليل الخاص اللي هو أن أتقيد بمذهب في العمل والفتية وكذا ولا أخرج عنه لا إلا إذا أنا بدرس دراسه معينه مثلا بدرس مذهب بس من باب الدراسه لا شيء انا مثلا ملكه الدراسه درست من هذا وخدمت هذا المذهب في حنبالي كذا كذا الاخير مش اشكال ان هو الشافعي ابن كثير الشافعي شيخ الاسلام حنبالي ابن الطيب حنبالي ابن رجب الحمبلي ابن العربي المالكي الى غير هؤلاء العلماء دي دراسه لكن نتعطى لماذا لا يطلب عن أقوال أو أحد من زعمه أن أحدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ قوله جملة وتفصيلة فإنه خرق اجماع المسلمين لا نقول كما يقول متعصدا بعض المذاهر يقول كل آيات تخالفوا قولا إما من سيلدقي أن تحمل على إما الناس خلال التأويل يعني إما الآن نشخة دي مش لا يا سبا إما منسوخة الآلية ولا إن إحنا الأولى تأويل يتوافق مع قول إمامنا يعني شوكي يعني القرآن إحنا الأولى عشان يتوافق مع قول إمامنا ولا يبقى الآلية منسوخة وكان إحنا معارض القرآن بقرآت أو القرآن بسنة ثابتة متوترة هذا طبعا تعصر إيه؟ شديد نعم النوع الثاني من التقليد اللي هو التقليد العائل منه. لقي تقليد خاص بتقليد العام تقليد خاص نحن يذهب يد عشيق جماعة مذهبة الثاني تقليد عام تقليد العام مثل هو إيه اللي هو يتبغ أي عادي أنا ما عنديش استقلال بمعناته أحكام فانا بسأل اي عادي دا ولا دا ولا دا ولا دا حتى أنت معروض دمث ولا شقة ولا حنث ولا حنث ولا الحج تقليد عام وهذا اللي هو حد الإنسان الذي لا يعرف النظف الادبي طب انا بقى طالب علمي بين الاثنين اللي بيستقل وبين العام اللي مش عارف حاجه خالص المقال ده انا بقى وسط وسط يعني عندي نظف في ده وان بك انا واعرف او بتاعه ما في ألات الاتجاهات الاجتماعيه اللي فيها التقل فنقول طالب العلم الذي عنده نظف يعمل بما فرجح عنده بشرط ألا يكون مبني على هوى يعني في بعض الرأي يدخل مسألة يدخلها أصلا بقناع يعني حصر بينه وبين أحد الناس في خلاف مسألة معينة وقبلت هو يدخل وود ووو وود لو أن القول الخالق كذا يكون أرجح لأن أنا أنتبه مثلا او ده كان مع النظر عني شيخي فلنبحث المسألة بانطباع خاص فاتمنى فلا شك ان ذا مش هكون منصف أبدا لكن لما تيجي تبحث مسألة علمية وتنظر في ادلتها فانصف من نفسك أنصف من نفسك حتى لو توقفت عرفت ان الله متوقف ومسأله بيه ولا عمرنا ما سمعنا عن علماء جميعهم متوقفين انا متوقف ومسأله هل متوقف في المقرأ شيء؟ ما هو قرأ؟ إذا ما ترجح ينبق اه شيء يا دي مسأل معنا يوم على حسب الإلمية لا على حسب الإلمية وقوله وقالت القوليات هذه جزءا اجمعوا خلوة فلا يحضروا كل جزءا فإذا فلقال طالما أجمعوا على رحلة هذا الحرار أو هذا أعلام هذي حذروا الجوائب لا يحضروا نعم وخرج بقولنا بعد النبي. وخرج بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فلا أقول من حيث رأي جديدة لأن رسول صلى الله عليه وسلم من ولذلك <تصفيق> <نعم>. <تصفيق> يا رفوع صفحة لا ضغط بالإجمع نعم وقالت القولة على السنة. كون بقى الأمة على العمل بالسنه هو الدليل السنة هو الدليل السنة لكن آه حق الإجمع مات من حيث قلت يعني قول كتاب سنة اجماع لان فرأى الاجماع لا بده يكون الى ايه الى كتاب وسنة لكن قد يكون باستنظار قد يكون بظاهر او كده فالفعاية النبي خاصة مش اجماع على ما قاله النبي ما قاله الله وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو موجود إجماع لكن المقصود فلا إجماع يعني كدليل إيه مستقل طيب وخرج بالقوين على حكم المشارعين وقفلوا وضاروا بالقوين على حكم المشارعين إذن أبوه على شخص الحكم المشارعين طيب, طيب. طيب. يعني لو أجمعوا عليهم الواحد عين اثنين اكبر من واحد وعلى انه كل اكبر من جزء وعلى ان النار محرقة ده لا يسمى اجماع شرط لما المعتبر لدينا اجماع شرط طيب قالوا فجته لي ادلات منها قوله تعالى وذلك جعلناهم متوسطة لا تكون شهداء على الناس فقوله شهداء على الناس يشمل شهاد على اعمالهم وعلى احكام وشهاده قوله ايه؟ مقبول وقوله تعالى فإن انا بعد انفشه في رضو الله ورسوله ده هذا على ان ما اتفق عليه حق ولا شك هذا طبعاً ذلك قوله سبحانه وتعالى من يشقق الرسول بعد ما تديننا والهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه متوال يبقى سبيل المؤمنين المؤمن اذا ده إيه؟ معطاره. هذا معطاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شو الله في الأرض لما مرت عليه جنازه فاتنم عليه خير فقال عليه فقال وجب قالوا ما وجبت قال أما لتي أثميتهم عليها خيرا لها وجبت لها الجنة وأما لتي أثميتهم عليها شرعا وجبت لها النار فاعتبر المالي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم على هذا وثناءهم على هذا فلا فرص عليها هذا في الأمر هذا أو في الأحكام الشرعية قول سبحانه التي شمعتها على بغالة لما حديثها في كلام قولوا أن نقول إجمع الأمة على شيء إن إما أن يكون حقا وما أن يكون باطلا فإن كان حقا فهو خجة وإن كان باطلا فكيف يجوز لو قلنا أن الإجمع هذا ما يحتجش به فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد لديها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضي الله هذا من أكبر المحاك الأمة دي لا يمكن لا يمكن الأمة تستمع على الضغط مستحيل هذه الأمة قد تكون هناك كثرة كاثرة فيها عاشق، لكن على أن تجتمع عن أمة وأن يغفى الحق عليها خاصبة مستحيل قال صلى الله عليه وسلم وليس ذلك صائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يتغلق من خلقهم ولا من خلقهم ظاهرين عن الحق وهذا في فيه من للعمل بالشريعة ولو الأمة كلها أجمال على الغاطر فمصيبة يبقى الحق رح فيه خلاص توقف العمل فيه والحق لا توقف العمل فيه هذه الأمة الأمد إلى أن تقبض أرواحه ألم أمد قال نوع الإجماع والإجماع نوعان قطعي وظني فالقطعي ما يؤلم مطلوب من الأمة بالضرورة فيه. الإجماع على ذلك الفروض الخمسة وتحريم الزنا وهذا إنه لأحد من التبوث ولا كون الحجة يعني طبعا من من يعرف ولا بعض الناس الذين يعيش في بلدة بعيدة لا يسمع عن الإسلام ممكن ما عاش كان ما عاش الصوت بس ليش عن المقصود الأمم الساعلة ذلك مثبتة هذا الإجماع لأن القرآن مريء لهذا ومعلوم من زين البروا ولا تقربوا الزنا في حد مسلم يقول الزنا حلال الله اعلم بقى ازمان ما. زي ما قال السنه مجموعه على عمل بالسنه يعني انكار الزنا انكار ولا ينكار السنه كلها يعني يقول الزنا مش حرام ولا يقول ان اي حد من السنه وقال ذاته فنحن في زمن المصايب مش العجائز المصائف لأن الشيء المتعجب منه قد يكون حقاً وقد يكون باطلة الله نصرح نشاء الله السلام وهذا النوع لأحد يمكن تبوته ولكونه فجع ويكثر مقالفه إذا كان من من لا يجهده شوف هذا مرضى به إذا كان من من لا يجهده لكن واحد يستأسلم النهاردة في مكان ما يعرفش مثلاً أن يريب حرام ولا ما يعرفش أن الزنا حرام فأخذ بالك او يفكر مثلا ان اثيان المحارم حلال عمدهم مثلا عادي وما وصلوش انه ما ينفعش تنكش امك او ثاني تحك اختك مثلا يعني فنقول ممن لا يحلو اما ان كان علف فتاكل الحكم عليه. هذا القطعي يبقى هو معلوم من الذين بالضروره ما لا نعلم الا بالتتبع والاستقراء يبقى بنحل نظر ايه من العلماء ما لقواه الذي يبقى التبعي والاستقام وقد فاف العلماء في مكان وارجح وأرجحوا الأقوى هل ممكن الإجمع هذا يعني يفعع أو لا وأرجح الأقوى لذلك رأيه يمشيه الإسلام المسابين حيث قال بعض عدو رخصية الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثراً اختلاف وانتشرت الأمة طبعاً كانت الإجمع الذي ينضبط مش الاجماع مش حجه خلي بالك في مسالهتين مسألة هل الاجماع حجه ولا مش حجه في اي عصر والمساله الثانيه في ثبوت الاجماع هل الاجماع ذا او لا اما كون الاجماع حجه او مش حجه هل العلماء اختلفوا في ذلك امال الامه اجمعت على ايه على ان الاجماع حجه متعارف معروف الإجماع حب مرتبط زي العديد للصبق لكن الكلام في المساله الثانية هل ممكن تصور خوع الإجماع, هل ممكن, الإجماع وحيث وحيث وحيث وحيث هل ممكن تصوره الإجماع العصر المفات بعد عصر أو كون مفضل حيث لم تكتشف بعد دوله وحيث وحيث وحيث وحيث هل ممكن تصور الإجماع ذلك اللي تكاين العلماء ولهذا كان العلماء الراسخون يقولون ويبتكون بعبارة لا نعلم في خلافة البلد أفضل لا نعلم في خلافا يبقى نستطر الأمر إلى علمك نستطر الأمر إلى علمك قد يكون لكن أنا ما أعلم تحرّزاً أن أقول أشمعك وأقول يمقناً الجمع فتخرّص لهذا قرشيس الإسلام والإشماع الذي ينضبط ما كان عليه ثلاثة واضح. إذ بعدهم كبر اختلافه وانتشرت الأمة. مش ما قال الشيخ الإسلام بأفضل حجة الإجماع لا، لا شيخ الإسلام ولا غيره يقدرون يتحدثون الجهة. نعم. وعلمنا الأمة لا يمكن تجني على خلاف دليل صحيش، صريح غير منسوخ. خلي بالك لا يمكن لا يمكن أمة أبدا تجني على خلاف دليل. صحيح خرج البعيد صريح خرج من الأول غير منسوخ خرج منسوخ لا يمكن يكون عندك دليل صحيح صريح غير منسوخ ولو ما تجمع على مستحيل فمستحيل أجل لأنه خباب أجمعت على باطل أنا وهو قارت العمل بالحديث الصحيح مع عدم وجود المعارض له ده مستحيل مستحيل الأمة تجمع على هذا على عدم العمل بالحديث الصحيح الصريح غير المسؤول ده لا يمكن يمتل بقى كده أجمعك على إيه على بقى فأمل يكون الدليل غير صحيح يبدأ هنا الحديث غير صحيح أو غير صريح في المسألة أو منسوخ أو في المسألة خلاف لم, لم طيب كلام يعني واضح في هذا طيب شروط الإجماع قال الإجماع شروط من أن يدبط بطريق الصحيح من يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع أن يدبده بطريق إيه؟ صحيح إما شهر به العلماء تنقله شهر به يومها الإجماء وإما بإيه أن يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع أن يكون شعاني ولا متقلل قولوا لإجماء الشيطان أن يدبده طيب أيضا بإيه طيب ناخذ كلمة أو رقة اثنين ألا يصدقه خلاف مستقر فإن صلقو ذلك فلا إجماع لأن الأقوال لا تخلو من توقع عايزين عزيزنا كلام الشيخ في الشتاء دي فلا إجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع ذلك الخلاف هذا هو القول وغالق في قوة المنخذه وقيل اللي ذلك فيصح من العقف في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقه ويكون حجة على من بعده فالإجماع دي مسألة ايه؟ مهمة طيب اشترك أهم ألا يتبق الخلاف فإن سبقه ذلك فلا يجمع إلا يتبقى الخلاف فإن سبقه خلاف فإن حتى لو تجمع الثاني على حق قبول القوم الاول فان هناك اجتماع النظر ذلك من نظر على ان صلاه يكون دائما نقول هذا لا هذا نحضر اجتماع الجلوس لانه يبدو ان صلاه الصلاه في صلى الله عليه وسلم وعده اجتماعيه من خلال الشعور يرعبون عليها ولهذا قال المسلم ولكن قولنا تريدوا هذا من السليس فجعلوا أحضروا من الصوات لأحدث جمسينا بجمعوا بأنا ثلاثة واحدة لأتمن بقى أفضلهم والبقى عادوا عليه صلى الله عليه وسلم وعادوا أفضلهم وعادوا أفضلهم لجمال جعالهم كلهم أفضلوا الثلاث فيها فإن من هذا الجماع لكن تحت قضى فيه الحق قضى الله عنه يا سلام. يا سلام. لا تشريعا يا السلام لا يوجد من تضرع الشبارع لأن يقضى فيه من أجل أن يمنع الأسى ويوضعه عن التضرع الثلاث يعني باب يعني في الله من الله إن أردنا نحت الكروف وطبق بيها جلون من قليل صيبة الله عليه وسلم لأطفقها وذلك الأولى لأسيراً حتى رؤون عبد المالك يا ربما ما قالوا سنوها فالمنا نحن نقول نشوفوا في إجمع أن يتركوا في ناس وإن كانت أطلقوا فلا وإذن الله هو كلام وهي مثل أن يستيقى أصحابه أصحابه أصحابه كل ما يستطيعون فهذا كلامه هو المستقر يصدع بعد النوم بإذن الله عكس فإذن الله هذا هو بقوة لا يتوقف ذلك على أحكام قاضٍ نذل على في هذا هو القاضي يقوم على ويكون على هذا هذا هو يعني المسألة في الخلاف عن السلف هل يصح أننا نجمع في هذا العصر نجني على قول من القولين ونقول لي بقى الأمة مجمعة على هذا دفاع فيها القولين. القول الأول لأن الخلاف لا لأن المجمع لا يرفع الخلاف السادق ما نقدرش نجمع على قول من الاثنين طالما الخلاف في العصور السلف خلاف معترف يعني ما نقدرش نقول دلوقتي طبق 3 بلفظ وحده يقع ثلاثة او يقع واحد اجماع ما إجماع بل سيفرق الخلاف الى ان يشاء الله وما انسى انا الا واحد في الفريقين يا هي بس لكن ما ترفعش لكن ممكن انت بصفتك ادلتك تقول يعني انا ما اقدرش يعني كيف اصروا الى هذا القول الثاني مش صوف ترجع عندك القول ماشي بما ترجع عندك اذا كنت طالب بالعنف لكن لا تقول هذا الخلاف تقول لا يتعين على الامه الاجماع بل هذا مبدا لا ساونه خلاف هذا هو الاجماع لا زي ما في الخلاف في الخلاف قد تقول كيف نختلف في نفس حتى من وجهة نظرك أن ترجع عندك الكفر أو ترجع عندك عدم حتى من وجهة نظرك أنك نعم القول الثاني يقولك لا يجوز نحن نجمع على القول على قول. مسألة خلتين ونجمع عندنا هذا القول ورأينا في الأدلة وكذا فنحن نجمع على هذا القول ويكون ويكون إجماعا معطبرا ويكون إجماعا معتبرا. نعم يزيد هذا القول المفروض من ان يقول فان اذا القول السابق على قوله يعني صاروا على ثم التي بعدهم واجمع على احد اقوالهم فان الله يرى الشهاده الاجناع ولكن الصحيح انه ان الاقوال لا, لا. ولذيه أمن خبره صلى الله عليه وسلم إذا ماتل الإسلامه انقطع عقمه عن حوله إلا الثلاثة إلا من ثلاثة الإسلامية أو حين يستمعونه واذا قلنا ان قد الإسلام يقومون من فيه لأن يتبع المساعدين فيه بعد لا تقومون من في الظالمين هذا أو بعضهم عاصف أول فلإجماع الإجماع لس إجماع الآن ها هو مرجح لأحد القولين مرجح لأحد القولين نعم وما ينبغي لأي الموجودين مخالفها لا يمنع قال هل يمكن أن تجمع الأمة على حذف الإنسان؟ لا صار. طيب. قال من أهل في القضارنة أن عصر ثالث في الحكم ثم انقرض. فجاء العصر الثالث إجماع على أحد القولين فرسب هذا الإجماع. هذا سؤال. في القضارنة أن عصر احترف الحكم ثم انقرض. فجاء العصر الثالث إجماع على أحد القولين فرسب هذا الإجماع كما صار. قال لا يصدق لأن هناك خلاف المستقرن. فإجماع العصر الثاني على أحد القولين. العطر الاول ليست ماجمع بوجود الخلاف المستقف وانا اقول identical طتق بموت الق operators وقوله فالاجمع لقرفة الخلاف وإنما يمنع qud than طيب theamp هذا ضبط عظيم فالاجمع لا يروت على خلاف السبق وإنما يمنع من qud than لو اجمع الصحابة على قول فهذا الاجمع يمنع من منmouth خلاف فلا يمكن ان Muslims ان يقالق اجمعه لأن اجمع يمنع qud than of لننقش. لكن هل يرفع خلاف الصابق؟ قال لا. وإذا لم يرفع خلاف الصابق، فحينئذ لا يكون اجماعا معتبرا، لأن مشروط الإجماع على خلاف خلاف مستقر. طيب، قال من فرقنا المرضى، الإجماع لا يرفع خلاف الصابق، وإنما يمنع وإنما يمنع حدوث خلاف. عجيب. لا كل لا تقوموا بالاتفاق وهنا ايه زي ما ترك لا تعملوا فلان برده في دماغكم بيقولوا اهل عقد الثالث على القول ثم جاء العقد الثاني ورابع عقد لكم ان كل يرون على قول ثم جاء تابع هذه على احد القول يكون اجتماعهم صحيحا على هذا القول نعم يقول قول هذا يكون مثل ما عندكم بالاتفاق معهم لا نعلم ان ياخذ وحده قول هذه قلت ليس الذي لا هو القول الذي عليه القول <تصفيق> ولا يشترى ولا على ورق المورس، وراءهم جميعاً يحملون ناحو من ولا توجد لهم ملابس وملابس مبعثرة، لأن عددهم على السماح كله ليس بين السماء والسّمك، ولأن ولا يشتروه على من لما هذه هكي... يعني عليه طور مثلا لو احنا لسه عايشين احنا 100 عام هذا العصر مثلا أجمعنا فبعض العلماء قالوا اشترط حتى يكون هذا الاجماع الح... حجه انه ينتهي عصر هؤلاء وخدمته جميعا ولب... ولن يعلم له مخال او لم يخالف احد لازم يموت كلهم من غير ما نعرف من غير ما حصل لكن لو حصل مجموع نهار وبعض الشرف راح واحد خيالي يبقى كده ما ايه في الماء يجبون هؤلاء لا يشترط انقراض العصر وخلوه من هؤلاء وبالتالي لو ان واحد من هؤلاء الخالق في الاسبوع اللي بعد هذا او الشهر بعد هذا نقول لا يشترط في هذا نعم <تصفيق> هل يصبح قوله؟ انقراض العظم من يعني إذا أسمحه من العظم على قبل فهذا العظم الجميع ومسيطين من الحين هل تقول لا العظم يتوقف حتى يموته فبهذا الهدل لن يأنيه فبهذا العظم لا يعظم حتى يموته وانقارض العظم لأنه يستمر أن يتغيشل قناتهم أو استهدوا بعضهم وان الانسان احتاج حاجه ويقصد والرصد والرصد بان الشرط ان يغض بصره في المجال لا هتكون الانسان مطور ومتاح عشان طرحه عضم لا لكن هذا قول مستوى. والذين هو في القانون فالظهور متى اشمعنا في المحل القضائي ده بقى يبقى اللي هيخالفه مخالف بإشناع. حتى لو كان من جهود الذين فيها واحتمال النصب من وهذا وهذا وهذا في في في ما أجدك أن نصف طمحيون من احتناد الحمد وهذا قول وهذا قلب على جذب الجمهور ولهذا طالد رجلنا مرحبا وإنصرفوا على رجل الجمهور اقتراض العصر المزيعين فالعصر المزيعين وقولوا عن إجماع حجة ليس بأشتراض انتقرب العصر وكذلك لأن الإجماع حضر ساعة التفاقين فما الذي طيب وإذا قال بعض المستدين قولا أو فعل فعلا وصول ذلك بين اهل الاجتهاد ولم يمثلوا مع قدراتهم على الانترار فقيل يكون اجماعا هو السقوط يعني وقيل يكون حجه لا إجماعا وقيل ليس بإجماع ولا حجه وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار السقوطين إلى الانقراض مع قدراتهم على الإنكار دليل على موفقتين وهذا اقرب الأقوال دي آخر مسألة في هذا الإيه إلفان قال وهذه المسؤالة فيها ثلاثة أقوال اللي هو السكوت لا يعني قول الأول الذي قالوا أنه يجمع قالوا أن سكوت الأمة مع القدر على الإنكار دليل على الموفقة وهذا يستعمله كثيرا صاحب المغني رحمه الله حيث يقول ولأن هذا قضاء خلام والسرط ولم ينكر فكان يجمع يبقى الاعتبار بالإجماع السقوط السكوت يوجد حد يتكلم ثلاثة أربعة خمسة قالوا قولا واتفقوا عليه والباقي سكت هل يعد هذا إجماعاً ولا لا ما تكلموش ما رجفنا محقين ولا ما فالقول الأول يعتبر هذا إجماعاً إذ لو كان عن خلاف الصواب لما جاز لهؤلاء أن يسكتوا القول الثاني قالوا أنه حجة وليس إجماعه هو حب ولكن لا يجزم بأنه اجماع حجة بناء على الظاهر والقارئة تبعى أنه موافقون لان ترك الإنكار مع القدرة حجة بناء على الضار والقرنز ذل على أنهم موافقون لأنه ترك الإنكار مع القدرة عليه ذل على الموافقة يكون حجة قالوا لأن الحجة تفضل بالضباط ونحن اللي جانا من كتاب فذل على إيه؟ إجراء الاحكام على المظاهرين إذا قولي الثاني قال هو إيه؟ حجة وليس اجماعا لأنه ما حصلش إجماعا ما اتفقوش كلهم ما مصرحه بالاتفاق فلو عد من هذا الجانب إجماعه وهو حجة لأنه ما فيش حد صرح بالمخالف فجمعه بين الأمرين بين كونه حجة وبين كونه ليس إيه؟ إجماعه القول الثاني الثابت ليس بفجة ولا إجماع لأن لأنه لا حجة إلا بدليل من كتاب وسماء ولا إجماع القياس فليمكن أن نقول لنا حجة وليس بإجماعه حجة يعني إيه؟ حجه يعني يجب العمل دي بقى راس. يجب العمل دي حجه زي النص فلك لا ما ينفعش لان الحجه ما بتستف او سنه او اجماع او ك... طيب وحين اذا نقول فلا... فلا يمكن ان نقول حجه وليس باجماع وحين اذا نقول ما دمت نفيت الاجماع فتلزمك ان تنفي ان يكون حجه فليس حجه ولا اجماع وهذا القول فاتن ان شاء الله بيان الراجي منه لكن الذي يقولون لأنه إذا سهل ولم ينقل مع الخضر عن إنكار فإنه أجمع لأن عدد إنكار دليل على المطقة فهذا تعرف الحقيقة في شيء من النظر لأن عدد إنكارين لا يدل على المطقة وإن كانوا قادرين على الإنكار حتى أن الأمر مشتبه عليهم إلى أن يتقرض وإن يتقرضوا قبل الإنكار فهو إجمع لأن استمرار السيكوتيب إلى الإنكراض مع خضراته عن الإنكار دليل على المطقة دي. اللي هما ما وفقوش وقال ده إحنا مجمعين معكنا بمات إذا ماتوا ولم ينفروا هل هنا بقى يعتبر هذا إجماع ولا لا طيب هما عايشين مش قادرين حد ده إجماع ولا مش إجماع وإن قلنا إجماع ما تتكلموش ليه وإذا قلنا مش إجماع لما جمع دول سكتين ما جمعز مسئين فهذا احتمال لا يوردش قوله إجماع ثم ماتوا خارج شيخ هذا أقرب الأقوال يعني إذا بقوا إلى الإنكار ولم يحصل من الإنكار يبقى هنا وقع ال إِلِيشْيَسْ. فيقوم هذا القول إذا قردو لم يكونوا على المضاق الله تعالى فإذا قردو يعني السابقين الذين سرعوا قول هذا القائل وماتوا. ولم يمسروه اجماع وتعريف ذلك انهم اذا ماتوا دون انكار مع قدراتهم كان هذا الدين على موقف لا سيما في عهد السحرة لغلبة لغلب والدين وأنه لا يمكن الاستئذان على قول نبافل يعتقدون أنه نبافل وهذا القول هو أقرب إلى إذا الإجماع السقوسي كذا هذا او في ثلاثة أقوال القول الأول إنه إجماعه أنا ما وجهه توري خجة؟ أنه لما لم يعلم له خالق فكان حجة لكن لم يسميه إجماعا لأنه ما حصل ما حصل كل يكونوا مصرحوا بالإيه؟ بما فصل القول الثالث أنه إيه؟ أنه ليس باجماع ولا بحجة لأنه لم يتوصل فيه شرط الحجة ولا قوله رابع. إذن قرض الشجر لا ما بع لا إذا قرض إذا قرضوا ما تثبتون ما خلاص لا يتصور من السلف يسكتون يسقطون حتى الموت ولا ينشرون إن كانت المسألة فيها إيه إنكار هذا نكون قد ساين المبحث الإجماع مهم إخوان نحفر المس من التشهير الاصول نفسه في فعله وهو متن صح يعني ممكن يكون بيكون اكثر من ورقات وطبعا من الشيخ يعني محرك مشوي فبحيث انك تفضل مستحضر المس انت دلوقتي فاهم لكن لما هنتقل القياس هيصير الاجمال هيصير الايه الاجمال لو كنت حافظ المس معاك المس بيبقى مستحضر او نعم الايه بعض العلماء قالوا يمكن تحقق اجماع الان عن طريق يعني المجامع الفقهيه وهيئات الاعتبار العلمي فقال اكو دول معتبرين في اي البلدان فلو انهم اتفقوا واجمعوا على حكم فليبدا اجماع لكن طبعا هذا القول في نظرنا ايه شديد ونقول بانه هذا آه يعني آه القول الذي يجمع عليه العلماء في المجامع الثقية قول قوي ومخالفته صعبه إذا تبقى أولئك على هذا قول لكن لا يعد إجماعي لا يعد إجماعي إجماع كان إيه كان إيه يعني توصل ممكن واحد يتكلمش عشان خوف بس في واحد ماش لكن في كله خمسين سبسين، سبعين مئة ثم لا يتكلمون مطلقًا يعني ما تكلمون ما بينهم تكلمون في الناس ما تكلمون صعب. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم هذه المسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة مسيحه وأعلى قدر وشأنه وجعلنا مع النبي الله عليه وسلم في الفردوس وحشرنا معهم في في كتاب الإيمان باب